أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى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 فَكَانَ قَاف قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيْزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنْ لا الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى امل الانسان ما تمنى فللله الاخره والا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد الا من بعد ان ياذن الله لمن إ شَاء وَيَرضى إ الذينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ لَ يسَّون الْ المَلائِكَ تَتَسمَْةَ الأُثَ وَماَا لَهُ بِ مِنعِلْم إ يَتَّبعونَ إِ الظََّّ وَإِن الظََّّ لا يُغْنِي مِنَ الحَِّشييئاء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 هو علملَمُ بِكُمْ إذْ آ شَأكُم مِنَ الأأَرض وَإذ آاتُمْ أَجَِّةُ فيِي بُطُون مهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُ آافُسَكُمْ هوو أَعلملَمُ بِمَنِكُم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 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه